تَورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّتْ قَرؤُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ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 الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب Qun للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا A fИئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحظ ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلك للذين استقوعن دربهم جنات تقوى دربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج خالدين مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمسلمين تغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولو العلم قايمون بالقسم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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون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 ناصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تِلْكَ الْمُلْكُ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ من تَشَاءُ بِيَدِكَ الخير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 Qul, in tukfoo ma fi sudurikum, au tub'duuhu, ya'lam huu Allah, wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ar'd, wa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 والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وال عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَتْ يَا مَرْيَمُ أَنَّ مَالِكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 فِيكَ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كنت تَنَادَائِهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي, أني أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ طير فأمفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من تَوَرَاتِي وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ رَبُّ وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ Qala al-hawariyuna nahnu an-sarullahi a-manna bil-lahi wa ash-had bi-anna تبعنا الرسول فكتبنا ما الشاهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين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 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 جَكَانَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ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 سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء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 صائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَّهَارًا وَ أعفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن إنت أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطنطار يؤذه إليك وَمِنْهُمَّ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّي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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب And they say, he is from Allah, and what is from Allah? And they say, the fool of Allah, and يَهُوَ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ مَا يَقُولُ لِلنَّاسِ مَا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ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 يَا أَهْلَ بَابَا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إذ أنتم مسلمون.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 صدقوا لما معكم لا تؤمنوا نبيه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا.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 Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim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 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ عَن عَلَيْهِم لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُقْطَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازَّادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 وعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا ب اورات فتلوها ان كنتم صادقين فمن ترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون الصدق الله فَتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ كِتَابٌ مُّبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَمُ حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفر قُرُونٌ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لِمَ تفد وَنَعَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبِغُونَهُ عَوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وَجْهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَّكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْمِنَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط و غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 تَقوَى من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 يُذِبُ مَن يَشَاءُ اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وَجَنَّتَيْنِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ وَالَّذِينَ مِنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات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 تقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين ايا مسكم قرح فقد مس سَلْ قَوْمَ قَرْحٍ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَنَا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم بِسَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اِسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا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 الذين كفروا يردوكم ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم ثم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم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 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُّونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُم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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 قل على الله ان الله يحب المتوكلين ايا نصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أولما أصابتكم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 قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لا يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ماء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 ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق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 فَإِنْ كَزَّبُوكَ فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 الدنيا الا متاع الغرور لا توبوا في اموالكم وانفقتكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمع من الذين اوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا وان تصبر وت تقوف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه ورأوا ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبثما سَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْهُ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي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 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عذاب النار رَبَّنَا إِنَّكَ من تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا مَا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى I do not allow you to do a job of a person, or فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لاكمفرن عناهم لاكم فيرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند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 مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ